الحمده ربنا لك الحمد <تصفيق> الهنا الهنا عظم سلطانك وعلى ما كانك مكرك وظهر امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك إلهنا لا نجد لبنوبنا غافرا إلا أنت ولا لقبائحنا ساترا إلا أنت إلهنا كم من مكروه دفعتاه وكم من ثناء جميل لسنا أهلا له نشرت إلهنا وربنا أتيناك بعد تقصيرنا معتذرين نادمين منكسرين مستوفرين كانا منا ولا ما فزعنا توجه اليه في امرنا غير قبولك عذرنا غير قبولك عذرنا وادخلك ايانا في ساعه رحمتك فيا الله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقيا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى استغفر <تصفيق> ربنا وتعاليت لا ملجأ من خشياتك ما تحول به بيننا وبين معصياتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصار لما أبقيتنا وجعله الوارف منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا بذنوبنا من لا لا أعفك فيها ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا نور السماوات والأرض اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسمائنا نورا واجعل لنا, واجعل لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا ولا تمنعنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا ولا علينا واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا ورضنا ورضنا ورضنا اللهم بما قسمته لنا اللهم أعنا على الدنيا بالقناة الشفاعه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا للهدى واصلحنا من الرجا وسللنا من افات النفوس والهوى اللهم انا نسالك الشكر في السر وال والصبر على الضر والصبر على الضراء والدواء مع البلاء والقبول في الأداء والقبول في الاداء والعفو عند اللقاء والعفو عند اللقاء اللهم والعفو عند اللقاء اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلوقا مستقيما ونستغفرك لما تعلم ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما نسألك بعزك وذلنا إلا هديتنا ورحمتنا وسترتنا وعفوت عنا وتقبلتنا ووالدينا وأهلينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم نعلم أن للذنوب شؤما وبؤسا اللهم نجنا من الذنوب طهرنا من الذنوب اللهم اغفر الذنوب واكفنا شرها وبؤسها اللهم اكفنا شرها على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى بيوتنا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 اللهم أخرجنا من جميع معاصيك وأدخلنا فيما يرضيك وأن تفرج عنا كل هم من تغشانا اللهم فرج عنا وعن الحاضرين وعن المستمعين وعن كل من رآنا كل هم من تغشانا كل هم تغشانا وأنت افتح لنا أبواب الفرج والعافية افتح لنا يا ربنا أبواب الفرج والعافية اللهم إنا نسألك زينة العافية وبركة العافية وجمال العافية لنا ولأهلينا وللمسلمين